<تصفيق> يا ليلي يا أقول نبي قول نبي تفتح كده يا <تصفيق> ليلي انا ما افتح يا بت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا قديم يا حلو انت Allah, vad <cold> <yelim> <crouchistas> <t> <t> Ja, ja, ja, ja من اما النهار ده فيه لقي الطيرة بتتقلم ونار بتكويها على عود الحطب وقفة وشوك الدنيا حواليها وصياد القضر واقف وبرصاصه حيرميها سألت عليها بالضرف بمين هي ومين ليها هلول الام سايباها وابوها كمان ناسيها يعيني ضحية في الدنيا يخوف الوحدة تغنيها دا لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها وقلت يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها شاورت بايدا نادلها وجتني وخدت بأديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في فتحت الحبها قلبي وقلت يا رب قال لينا وخدت من الشجر ورقه وعجنتوا الحنة حليها وخدت من العين خمر وعشان اشرب مقسينه وخدت من العسل شهده عشان باكل وبغذيها وخدت من بصوت الناي اغنيها وجبت الورد من بلدي عملت تاج حليها وجبت كهور من الجاوي ابخارها وقرقيها وجبت حريب من الهندي عملت استار يداريها وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجلي الله الله الله الله الله <تصفيق> الله احسنت <تصفيق> يا حماده يعني شوف اللي عملت فيه كل الدواء وبرضه سيب <تصفيق> انا طول عمري اعرف